صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آم. ان اصحاب الجنه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 بدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون.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 إنا نعلم ما يسر